الذين امنوا وعملوا الصالحات ثواب لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي أو حين الىك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت اليه متعب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 أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله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 أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمو